ابتهالي. تلكم الطفلة التي افتقدها كل قلب حنون وفؤاد مكلون كثيرا ما تردت على أسماعنا اسم هذه الصغيرة ابتهال يا ترى ما قصة هذه الفقيدة وما ذنب هذه الطريدة وأين هي الآن في أي واد أم بأي أرض أم تحت أي سماء يا ترى ما حل أمها ما حل إخوانها حلامت أختها وهي تنظر كل ليلة إلى فراش أختها خاليا تنتظر متى تعود وتسأل أين قبلتها الحامية أم أين ضمتها الدافئة أين ضحكتها البريئة رحلت وأبقى الطيفا من الذكريات وبقيت ألعابها منثرة في زوايا حجرتها الصغيرة يا من أودعتم ابتهام في أحضانكم نناشدكم الله هل لا رددتم هذه الوديعة إلى مستقرها ومستودعها الأصيل ومسكنها الدافئ هل لا رددتم هذه الوديعة إلى مستقرها ومستودعها الأصيل ومسكنها الدافئ رد أنفاس أمها سد ثلمة أختها أعادك الله أيتها الصغيرة أعادك الله أيتها الصغيرة أعادك الله أيتها الصغيرة أنا مر الليالي والسنين ومن نابها الدنيا لينا لعيشك يا الحزن في كل ساعة كأنك واحد منا وفي في كل ساعه كن واحد واحدا منا وفينا ندري متى تطوي شراعك وحنا فالمواجع صابرنا في قدنا ابتهالوا كل قلب في قدها صار مكلوا من حزينة في قدها صار مكلوا, قد مكلوا من حزينة ولا يا كل نظرات البراءة لناديلك دخلك جاوبينا وقفنا ننتظر لحظة قدومك ولكن طول غيابك علينا ولكن طول غيابك علينا على الليالي والسنين ومن مينا بهالدنيا لمينا نعيشك يا الحزن في كل سنة کنیک واحدا منا وفينا هلا وفي لحظه رحلت رحيل جدد الجرحد فينا نثرنا لاجلك دموع على المحاجر وقلنا نسال يسار يمينك انت وفي لحظة لحظه رحلتي رحيل جدد الجرح قد فينا نثرنا لاجلك دموع على المحاجر وجبنا نسألي سارو ويمينا وجبنا على الليالي الليل يثنينا ومن منا بها الدنيا ليمينا نعيشك يا الحزن في كل ساعه منا وفينا بحثنا عنك في كل الأماكن وسافرنا على شانك وجينا بدلنا كل غالي لأجلك انتي ولا لنا لوالجاسيلينا يا ابتها الاسمك ونادعي إله الخلق رب العالمين عسى المولى يعجل في رجوعك وانا افرح بك وتحتضنك يدينا عسى المولى يعجل في رجوعك و ناف رحمتک و تحت ظنک ی دینا نعيشك من منابه الحزن فی كل ز